عن ق ص ة زمزم و بناء ا ل ك ع ب ة و دخول ا ل أ د ي ا ن ا ل س م ا و ي ة إ ل ى ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة و ق ص ة أ ص ح ا ب الفيل فمع ا ل م ا د ة بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد ل ل ه رب العالمين و ا ل ص ل ا ة و ا ل سلام على سيدنا محمد النبي الكريم و على آ ل ه و صحبه أ ج م ع ي ن اللهم لك الحمد و حمد كثير ا طيب ا مبارك ا فيه مبارك ا علي ه كما يحب ربنا و ي ض ى وبعد فهذه س ل س ل ة من الدروس في س ي ر ة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي س ل م و أ ع ظ م س ي ر ة و أ ط ه ر تاريخ لسيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم هذه ا ل س ل س ل ة من الدروس نهدف من ورائها ليس فقط ب أ ن نعرف المسلمين بدينهم و ب س ي ر ة نبيهم صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا سنرى من خلال استعراضنا ل س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم كيف أ ن د ر ا س ة ا ل س ي ر ة تعلمنا أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة ولعل من ا ل أ ش ي ا ء التي لا ينتبه إ ل ي ه ا كثير من الناس أ ن ه بدون فهم ا ل س ي ر ة لا يمكن أ ن يفهم ا ل ق ر آ ن كثير من ا ل آ ي ا ت ا ل ك ر ي م ة لا يمكن أ ن تفهم إ ل ا ب أ ن نرجع إ ل ى سبب نزولها و أ س ب ا ب نزولها م و ج و د ة في س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم ب د ا ي ة هذه ا ل س ل س ل ة نستطيع أ ن ن ب د أ ه ا من ميلاده صلى الله عليه وسلم ولكنني أ ح ب ب ت أ ن أ ب د أ قبل ذلك حتى نعرف تاريخ العرب قبل أ ن ي أ ت ي ه م هذا النور الهادي كيف كانوا ثم كيف صاروا بعدما جاءهم الوحي التغيير الذي حدث في ج ز ي ر ة العرب تغيير شاسع وعظيم وهائل جدا لا يستطيع أ ن يتبينه ا ل إ ن س ا ن إ ل ا ب أ ن يرى هذه ا ل س ي ر ة ا ل م ط ه ر ة و ا ل ب د ا ي ة ص ع ب ة إ ذ أ ن تاريخ العرب قبل ا ل إ س ل ا م طويل لكنني أ ح ب ب ت أ ن أ ب د أ مع أ م ر من الله سبحانه وتعالى إ ل ى نبيه الكريم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام حيث امر الله عز وجل نبيه ابراهيم ان ي أ خ ذ زوجته هاجر وابنه الرضيع اسماعيل ويتركهم في م ك ة بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ا ل ك ع ب ة لم تكن بنيت بناها ابراهيم فيما بعد فكان وادي م ك ة او ب ك ة كان واديا خاليا ليس فيه أ ح د ليس فيه بشر ليس فيه ق ر ي ة ليس فيه م د ي ن ة ليس فيه ماء لم يكن فيه شيء فمشى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام من فلسطين ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة إ ل ى م ك ة ا ل أ ر ض ا ل م ب ا ر ك ة كذلك ب أ م ر من الله عز وجل وهناك عند البيت الحرام عند موضع البيت الحرام ترك زوجته هاجر و ابنه اسماعيل عليهم السلام ثم انصرف فاستغربت هاجر تتركنا هنا لا ارض لا, لا ماء لا زرع لا شيء كيف لا بشر وهذا ولد رضيع فتبعته تستعطف كيف تتركنا هنا ولم يلتفت فاخيرا قالت له الله امرك بذلك قال نعم فقالت ب ل ه ج ة المؤمن الواثقه من وعد الله عز وجل ا ذ ا لن يضيعنا و دام هذا امر من الله الله سبحانه وتعالى لن يضيعنا الله رؤوف بعباده وانصرف ابراهيم عليه السلام تعرفون ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة أ ن هاجر عليها السلام ب د أ ت تبحث عن الماء أ خ ذ ت تسعى بين الصفا والمروه بحثا عن الماء تصعد على الصفا تتلفت لعلها تجد ماء أ و تجد أ ح د فلا تجد فتذهب إ ل ى المروه وتتلفت وتركت ولدها عند موضع زمزم واخذت تنتقل لعلها تجد شيئا سبع مرات وهذا أ ص ل السعي في هذه الاثناء كان جبريل عليه السلام قد نزل وضرب بجناحه ا ل ك ر ي م ة الارض فانشقت الارض عن بئر زمزم ونبع الماء فكان هذا اول امر زمزم هذا كله حدث بعد تهدم سد م أ ر ب سد م أ ر ب سد عظيم كان في اليمن واليمن هي موطن العرب الاصيل اصل العرب من اليمن ما عدا القبائل الرحل لكن العرب ا ل م ت ح ض ر ة التي كانت م ق ي م ة في مكان واحد كانت م ق ي م ة فقط في اليمن ما كان في عرب الا في اليمن فلما تهدم سد م أ ر ب الذي كان يزودهم بالماء وكان مصدر الخير ب ا ل ن س ب ة لهم و ب د أ ت المجاعات ب د أ الناس يهاجرون من اليمن يبحثون عن الرزق وانتشروا في ا ل ج ز ي ر ة وكل ق ب ي ل ة اخذت لها موطن فثقيف ذهبت الى الطائف و ا ل غ س ا س ن ا وصلوا الى تخوم الشام اطراف الشام اما ا ل م ن ا ظ ر ة فوصلوا الى حدود العراق وهكذا انتشروا في ا ل ج ز ي ر ة في هذه الاثناء عندما خرق جبريل عليه السلام الارض ل ج ن ا ح ه فانفجرت زمزم كانت ق ب ي ل ة من قبائل العرب تبحث عن ماء تسكن حوله هي ق ب ي ل ة جرهم و كانت م ع ر ة قرب م ك ة لما ظهر الماء ب د أ ت الطيور تحوم ف ر أ و ا الطيور قالوا ما هذه الطيور ما عهدنا ان هنا ماء فارسلوا من ينظر الخبر فوجد الماء فذهبوا الى م ك ة فوجدوا هاجر عليه السلام و ابنها إ س م ا ع ي ل عليه السلام عند الماء و كانوا أ ص ح ا ب خلق ما هجموا و سيطروا على الماء كانوا يستطيعون ذلك ل أ ن ه م كانوا أ ص ح ا ب خلق ا س ت أ ذ ن و ا هاجر قالوا هذا الماء لك فهل ت أ ذ ن ي ن لنا أ ن نسكن عند هذا الماء و نعطيك أ ج ر على هذا الماء فقالت نعم فمن هنا كان مصدر رزق هاجر عليه السلام و رزق ابنها إ س م ا ع ي ل الله سبحانه وتعالى سخره لهم ففعلا سكنت ق ب ي ل ة جرهم في م ك ة وبنت زمزم بنت حوضا لزمزم وما كانت ا ل ك ع ب ة بنيت حتى ذلك الوقت اسماعيل عليه السلام ما كان عربيا كان من فلسطين و ابراهيم عليه السلام كان جاء من فلسطين واصلهم من شمال العراق فما كانوا يتكلمون اصلا ا ل ع ر ب ي ة فتعلموا ا ل ع ر ب ي ة تعلم إ س م ا ع ي ل ا ل ع ر ب ي ة من جرهم ولما كبر تزوج من جرهم ولذلك تسمى س ل ا ل ة إ ب ر ا ه ي م إ س م ا ع ي ل عليه السلام العرب ا ل م س ت ع ر ب ة ما كانوا أ ص ل ا عربا ً تعربوا و إ س م ا ع ي ل عليه السلام هو أ ب و ن ا ب و النبي صلى الله عليه و سلم لما كبر إ س م ا ع ي ل عليه السلام جاء أ م ر ا ً تاليا ً من الله عز و جل إ ل ى إ ب ر ا ه ي م عليه السلام أ ن يبني ا ل ك ع ب ة مع ابنه إ س م ا ع ي ل طبعا في خلال هذه ا ل ف ت ر ة كان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يزور هاجر ويزور ابنه إ س م ا ع ي ل من ف ت ر ة إ ل ى ف ت ر ة لما صار عمره اسماعيل ست عشر س ن ة جاءت ا ل أ و ا م ر ببناء ا ل ك ع ب ة ففعلا بنى ا ل ك ع ب ة والله سبحانه وتعالى أ م ر ه أ م ر إ ب ر ا ه ي م و إ س م ا ع ي ل أ ن يبنيها على قواعد آ د م أ و ش ي ت ابن آ د م ان اول بيت وضع للناس ا ل ذ ي بوكه ا ل ك ع ب ة بنيت في زمن ادم عليه السلام ثم تهدمت و ذ ل ك هي اول بيت وضع للناس فلما جاءت الاوامر الى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام ان يبنوها امرهم الله عز وجل ان يبنوها على قواعد على قواعد الشيطان او ادم ففعلا حفروا فوجدوا القواعد فبنوا ا ل ك ع ب ة على هذه القواعد فكان هذا أ ص ل بناء ا ل ك ع ب ة فلما وصلوا إ ل ى حجر ا ل ز ا و ي ة الذي منه سيقوم باقي البناء ويعتمد عليه البناء كان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام يبحث عن حجر قوي ليكون في هذا المكان ف أ ر س ل ابن إ س م ا ع ي ل يبحث عن, عن هذا الحجر فذهب إ ب ر ا ع ي ل يبحث ويبحث ف م ا وجد حجرا مناسبا فرجع ليخبر يخبر أ ب ا ه فوجد ان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام عنده حجر مناسب قال من أ ي ن لك هذا قال هو من عند الله فكان هذا هو الحجر ا ل أ س و د الذي نزل من ا ل ج ن ة فكان حجرا من ا ل ج ن ة في بناء ا ل ك ع ب ة وبنيت ا ل ك ع ب ة بعد ذلك من هذا الحجر وكان إ ب ر ا ه ي م عليه السلام كلما بنى جزءا من ا ل ك ع ب ة رجع قليلا ً ل ي ت أ م ل البناء وينظر هل البناء مستوي ولا غير مستوي فكان يقف فترات ط و ي ل ة في هذا المكان فكان هذا مقام إ ب ر ا ه ي م عليه السلام و ا ت خ ذ من مقام إ ب ر ا ه ي م مصلى مقامه في ت أ م ل ه بيت الله عز وجل كيف هو مستو في البناء ولذلك تجدونه بعيدا شيئا ما عن ا ل ك ع ب ة ل أ ن ه منه كان ي ت أ م ل استواء البناء بنيت ا ل ك ع ب ة ا ل آ ن هذا بيت حجر كيف ي أ ت ي الناس اليك فهنا الله سبحانه وتعالى امر ابراهيم عليه السلام ان يؤذن بالحج الى بيت الله الحرام فابراهيم عليه السلام قال يا رب ي وما يبلغ صوتي صوتي كيف سيصل الى الناس قال يا ابراهيم انما عليك الاذان وعلينا البلاغ انت عليك الاذان أ ن ت مامور ب ا ل أ ذ ا ن كيف يبلغ هذا أ م ر آ خ ر هذا أ م ر الله عز وجل وفعلا ذهب إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ل ى جبل عرفه وصعد على جبل عرفه و أ خ ذ يؤذن بالحج ومن هنا منزله عرفه أ ن ه ا كانت موطن ا ل أ ذ ا ن بالحج أ ذ ن إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بالحج وبلغ صوته مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها م ع ج ز ة من الله عز وجل كل الناس سمعوا صوته و أ و ق ع الله في النفوس الناس حب ا ل ك ع ب ة وتعظيم ا ل ك ع ب ة وقع في نفوسهم هكذا م ع ج ز ة ا ل ه ي ة و ب د أ و ا ي أ ت و ن إ ل ال... ى يحجون إ ل ى ا ل ك ع ب ة من ع ن ح ا ء ا ل أ ر ض و خ ا ص ة من ج ز ي ر ة العرب فهكذا ب د أ الحج ب م ع ج ز ة ا ل ه ي ة وهكذا ب د أ تعظيم ا ل ك ع ب ة ولا إ كيف بيت يكون له هذه ا ل م ك ا ن ة لكنه كلها معجزات من الله سبحانه وتعالى عظمت ا ل ك ع ب ة و ب د أ الحج إ ل ي ه ا وانتشر أ م ر التوحيد دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام بين الناس وكانت العرب كلها على التوحيد كل العرب موحدين ليس فيهم كافر كلهم على دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام ومرت ا ل أ ي ا م الى ان جاء رجل اسمه عمرو بن لحي وكان سيدا ل ق ب ي ل ة خزاعه ة خزاعة نازعت ج ر م نازعت جرهم على ا ل ك ع ب ة على حكم م ك ة وحدث القتال العظيم بين خ ز ا ع ة وجرهم وهزمت جرهم وخرجوا من م ك ة و س ي ط ر ت خ ز ا ع ة و ب ق ى ي ا جرهم بقوا في م ك ة لكن س ي ط ر ت خ ز ا ع ة على م ك ة لما جرهم شعرت ب ا ل ه ز ي م ة أ ر ا د ت أ ن تعطل على خ ز ا ع ة أ م ر م ك ة م ك ة عظمتها ب ا ل ك ع ب ة لكن عيشها على زمزم فطمروا زمزم دفنوا زمزم ولم يعد و لها أ ث ر فلما انهزمت جرهم وفروا وما بقي منهم إ ل ا قليل سيطرت خزاعه لكن لم يجدوا أ ث ر ا لزمزم فكانوا يضطرون أ ن يجلبوا الماء من خارج م ك ة لكنهم سيطروا على م ك ة لكن زمزم اندثرت إ ل ى أ ن حفرها عبد المطلب فيما بعد لكن هذا امر دفن زمزم ب س ي ط ر ة خ ز ا ع على م ك ة س ي ط ر ت خ ز ا ع على م ك ة ث ل ا ث م ا ئ ة قيل خ م س م ا ئ ة س ن ة وهم مسيطرين على م ك ة و كان ي ر أ س ه م عمرو بن لحي عمرو بن لحي كان سيد م ك ة بلا منازع و كان لا يرد له امر و كان من اغنى الناس و اكرم الناس فكان يطعم الحجيج وحده وكان ي س ق الحجيج وحده هكذا كان امر عمرو بن لحي وكان كلام عمرو بن لحي في الناس في خ ز ا ع ة وفي م ك ة وفي حجاج م ك ة كالشرع لا يرد ما ي أ م ر بامر فيرد عمرو بن لحي في يوم من الايام سافر عمرو بن لحي الى الشام وهناك عند تخوم الشام وجد ق ب ي ل ة تسمى العماليق وكانوا يعبدون ا ل أ ص ن ا م وما كان العرب يعرفون ا ل أ ص ن ا م كانوا على التوحيد فقال ما هؤلاء قالوا هؤلاء يعينون إ ذ ا جعنا يطعمون اذا جعنا ويعينون إ ذ ا ظلمنا وينصرون ويسقون الماء ويقربون الى إ الله ز ل ف ا فتعجب من هذا وساله غ ا ل أ م ر قال أ ع ط و ن ي أ ح د ه ا ل ع ل ه ي ع ي ن ن ا نحن نحتاج الماء في م ك ة فقالوا نعم ف أ ع ط و ه صنم يقال له ه بل فكان أ و ل صنم دخل أدخل في ا ل ج ز ي ر ة نقله عمرو بن ل ح ي إ ل ى م ك ة هناك لما وضع عمرو بن لحي لما وضع هبل ب د أ ي أ م ر الناس ب ع ب ا د ة هبل ف أ ط ا ع ه الناس ثم ب د أ يصدر أ و ا م ر أ خ ر ى ف أ د خ ل أ د خ ل آ ل ه ة أ خ ر ى على ج ز ي ر ة العرب و أ م ر كل ق ب ي ل ة تتخذ لها ص ن م تعبده عند ا ل ك ع ب ة ثم زاد ا ل أ م ر فقال و أ ن ت م في أ م ا ك ن ك م لازم تعبدون لكن لا يجوز أ ن تعبدوا الا صنم من م ك ة فيجب على كل واحد ي أ خ ذ معه حجر من م ك ة يعبده ف أ خ ذ العرب ي أ خ ذ و ن ا ل أ ح ج ا ر من م ك ة إ ل ى أ م ا ك ن ه ا ويعبدونه و ب د أ ت ع ب ا د ة ا ل أ ص ن ا م تنتشر ب أ و ا م ر عمرو بن لحي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح في مسلم وغيره يقول ر أ ي ت عمرو بن لحي في النار يجر امعاءه في النار اول من بدل دين العرب كان العرب كلهم على التوحيد اول من بدل دينهم هذا الرجل الخبيث عمرو بن لحي ثم غير ا ل ت ل ب ي ة كان العرب يلبون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فزادها لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك ما عندك شريك الا شريك انت تملكه لكنه شرك فاضاف على ا ل ت ل ب ي ة ت ل ب ي ة الشرك ثم سن لهم س ن ة الانعام التي لا تمس الانعام ا ل م ق د س ة فاوجد لهم البحيره واوجد لهم الحامي واوجد لهم السائده مثلا الحامي هو البعير الذي ولد له عشره فحول فقال لهم اي بعير يولد له عشره فحول حمى ظهره فلا يركب ولا يذبح ولا يمس ويقدس ا ش ي ط ا ن ادخل عليهم هذه الامور فادخل عليهم هذه المسائل وانتشرت الاصنام وكانت اعظم الاصنام التي انتشرت بعد هبل انتشر ود وكانت تعبده بني كلب وسواع لبني هذيل ويغوث لطيء واهل جرش ويعوق لهمذان ونسر لليمن اما هبل فكان لقريش واما اعجب ا ل آ ل ه ه ف إ س ا ف و ن ا ئ ل ة إ س ا ف و ن ا ئ ل ة إ س ا ف رجل من أ ه ل اليمن و ن ا ئ ل ة بنت من أ ه ل اليمن ك ا ن متحابين تقدم إ س ا ف ل خ ط ب ة ن ا ئ ل ة أ ب و ه ا رفض ف ت و ا ع د على اللقاء في الحج عند ا ل ك ع ب ة فالتقيا في الحج و في غ ف ل ة من الناس فجر بها عند ا ل ك ع ب ة فهذه م ع ص ي ة ع ظ ي م ة و عند ا ل ك ع ب ة فالله سبحانه و تعالى مسخهما حجرين ب ق د ر ة إ ل ه ي ة و إ ع ج ا ز إ ل ه ي فعندها أ خ ذ إ س ا ف و ن ا ئ ل ة ع ب ر ة لمن يعتبر و وضع إ س ا ف على الصفا و وضعت ن ا ئ ل ة كحجر على المروه ع ب ر ة لمن ي ع ص الله عند ا ل ك ع ب ة لما مرت ا ل أ ي ا م أمر عمر بن, لما جاء عمر بن امر جاء بنقل لحي أمر ب ن إ س ا ف و ن ا ئ ل ة نسوا الناس إ ي ش ا ل ق ص ة إ ل ا بعض الناس قليل نسوا ايش ق ص ة إ س ا ف و ن ا ئ ل ة ف أ م ر بنقلهم من الصفا و ا ل م ر و ة إ ل ى ا ل ك ع ب ة ثم أ م ر بعبادتهما هكذا كان العرب وهكذا كانت آ ل ه ت ه م عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدثون عنه أ ن ه كان لما في أ ي ا م كافته كان يجلس للناس ف أ ح ي ا ن ا ً هكذا بدون سبب يجدونه يبكي و أ ح ي ا ن ا ً وبدون سبب ظاهر يجدونه يضحك حتى ت ج ر أ أ ح د ه م ف س أ ل ه قال يا امير المؤمنين نراك تبكي ثم نراك تضحك ايش القصه قال أ م ا بكائي ف إ ن ا كنا في ا ل ج ا ه ل ي ة نكره البنات هكذا هكذا حياتنا يعظمون الذكور ويحتقرون ا ل إ ن ا ث حتى نعرف إ ش ا ل إ س ل ا م عمل لما جاء وكرم ا ل م ر أ ة فكان من ش د ة كرههم للبنات أ ن ه إ ذ ا بشر أ ح د ه م ب ا ل أ ن ث ى ظل وجهه مسودا وهو كظيم كما يصف الله عز وجل فيقول فبشرت ب أ ن ث ى فحزنت حزن شديد وكظمت غيظي وانتظرت صبرت و أ ن ا كاره لهذه البنت حتى صار عمرها ست سنوات و أ ن ا كرها في قلبي فما صبرت فلما صار عمرها ست سنوات اخذتها معي الى الصحراء واخذت احفر ح ف ر ة ثم وضعت بنتي وهي ح ي ة في ا ل ح ف ر ة واخذت ارمي عليها التراب والتراب مع الغبار يصيب لحيتي وهي تنفض الغبار عن لحيتي حتى دفنتها ح ي ة هكذا كانوا يفعلون ب ه ببناتهم واذا ا ل م و ء و د ة سئلت ب أ ي ذنب قتلت كانوا يؤيدون البنات واد البنات يعني دفن البنات وهن احياء وهي ح ي ة يدفنونها اما سر ضحكي يقول فاني خرجت يوما من م ك ة وكانوا اذا خرجوا م ك ة ياخذوا معهم حجر حتى يعبدونه يقول فنسيت ان اخذ معي حجر من م ك ة فلما جيت ابي اصلي ابي اتعبد ما عندي حجر من م ك ة كيف اتعبد يقول ف وجدت عندي تمر من م ك ة فاخذت التمر و صنعت منه تمثال و اخذت تعبد التمر فلما خلصت و جعت ما عندي الا التمر اكل ه يقول فاكلت ربي هكذا كانوا هكذا كانت جاهليتهم حتى نعرف ماذا فعل ا ل إ س ل ا م بهم انتقل إ ل ى كيف دخلت ا ل ن ص ر ا ن ي ة وكيف دخلت ا ل ي ه و د ي ة ج ز ي ر ة العرب وكيف دخل الفرس ج ز ي ر ة العرب تعرفون أ ن ه لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الفرس هم الذين يحكمون اليمن فكيف حدث كل هذا وكان أ ه ل ن ج ر ا ن نصارى وكان أ ه ل اليمن جزء منهم يهود و جزء منهم نصارى كيف حدث كل هذا ما كان العرب فيهم هذه ا ل أ م و ر أ م ا يثرب ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة كما سميت فيما بعد و خيبر فجاه بعض اليهود من الشام هاجروا من الشام و سكنوا في خيبر و سكنوا في يثرب لكن أ ك ث ر اليهود كانوا في اليمن و نجران كانت كلها على ا ل ن ص ر ا ن ي ة وفارس كانت م ح ت ل ة اليمن فلنتحدث كيف حدث هذا ا ل ق ص ة ط و ي ل ة كثير من المؤرخين يبدؤونها ذ ك ر و ن ه ا ي ب ق ص ة ربيعه بن نصر ربيعه بن نصر ر أ ى رؤيه في المنام يذكرها كل المؤرخين تقريبا الطبري و ابن كثير و ابن ا ل أ ث ي ر و غيرهم كلهم يذكرون هذه الرؤيه وكان المنجمون والكهان هم المسيطرين على أ م و ر الناس و ع ب ا د ة الناس لما انتشر الشرك وانتشرت ا ل أ و ه ا م وانتشر الكفر وانتشر الدجل صار الكهان والمنجمين لهم ش أ ن ف ر ب ي ع بن نصر استعان بالمنجمين في ق ص ة ط و ي ل ة خلاصتها أ ن ه م ذكروا له أ ن ا ل أ ح ب ا ش سيحتلون اليمن هذا ت أ و ي ل الرؤيه التي ر آ ه ا ربيعه بن نصر قال لهم متى يحدث ذلك قالوا ستين إ ل ى سبعين س ن ة فخاف على أ ه ل ه وذريته و أ و ل ا د ه أ ن يتحكم بهم ا ل أ ح ب ا ش ف أ م ر ب أ ن أ ه ل ه كلهم ينتقلون من اليمن إ ل ى العراق فسكنوا ا ل ح ي ر ة وسيطروا عليها النعمان بن المنذر الملك المشهور من س ل ا ل ة ر ب ي ع ة ا بن نصر فهكذا انتقل النعمان بن المنذر واله انتقلوا الى ا ل ح ي ر ة وسيطروا عليها بسبب هذه الرؤيه مات ربيعه بن نصر جاء من بعده ابنه ثم توالى الحكم في ابنائه الذين بقوا ابقى ابقى ابنه يحكم واستمر الامر الى ان جاء احد ابناء ربيعه بن نصر اسمه تبان اسعد وكان يسمى تبع كانت ملوك اليمن تلقب بتبع ملوك الروم تلقب بقيصر ملوك فارس ك س ر ة وملوك ا ل ح ب ش ة النجاشي كل مكان لهم لقب ملوك اليمن يسمونهم تبع وقومي تبع فهذا تبع معنى تبع ملوك اليمن فكان اشهر حكام اليمن تبان اسعد بلغ ش أ و ا عظيما وكان ملكا عظيما غنيا كريما وسيطر على كل اليمن كانت كل اليمن تخضع له واخذ يسافر من مكان الى مكان ل ل س ي ا ح ة و ل ل ت ج ا ر ة فذهب من اليمن كان في طريقه الى الشام و ترك في طريقه الى الشام ترك ا ب من ابنائه في يثرب ل ل ت ج ا ر ة مع اهل يثرب و ذهب الى الشام اثناء ذهاب تبع الى الشام حدث خلاف بين ابن تبع و اهل يثرب ف ق ت ل و لما وصل الخبر لتبع رجع ليعاقب اهل يثرب على ما فعلوه بابنه و ب د أ القتال بين يثرب وبين اهل اليمن واستمر الامر ا ل قتال وكان من اعجب ما ر آ ه تباع ليس من ن ا ح ي ة القتال لكن من ن ا ح ي ة الكرم كان اهل ا ل م د ي ن ة اهل يثرب من ش د ة كرمهم كانوا يقاتلونه في النهار فاذا صار الليل وانفصل الجيشان كانوا يرسلون له الطعام والموائد يكرمونه فتعجب اي كرم هذا الانسان يكرم ا ع د ا ئ ه من يبلغ هذه ا ل د ر ج ة من الكرم لكنه كان مصرا على اخذ ث أ ر ابنه بينما هو كذلك ا ل خرج اثنين من علماء اليهود الذين كانوا اصلا في الشام وجاءوا هاجروا الى يثرب فخرجوا الى تباع وطلبوا الحديث معه فجلسوا اليه فقالوا له ماذا تريد قال اخرب اليثرب قالوا ما تستطيع والله يهلكك الله قبل ان تخربها قال كيف عرفتم قالوا هذه مهجر نبي هذا المكان سيهاجر إ ل ي ه ن ب ي ف س أ ل ه م كيف ع ر ف و ه قالوا هذا موجود عندنا في ا ل ت و ر ا ة بني اسرائيل عندهم ا ل آ ي ا ت ا ل ك ث ي ر ة التي تشير الى النبي صلى الله عليه وسلم و س ي ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه يجدونه عندهم في ا ل ت و ر ا ة فلما ر أ ى ذلك تعجب ما هي ا ل ت و ر ا ة ب د أ و ا يشرحون ا ما هي ا ل ت و ر ا ة بداوا يشرحون التوحيد فدخل هذا في قلبه فتهود تبع آ م ن بدين اليهود وترك ا ل م د ي ن ة ذهب الى م ك ة كانت هذيل تكره اهل مكه ة طبيعة ذ ي ل وكانوا يكرهون ايضا اهل اليمن فارادوا ان يوقعوا بين تبع وبين اهل م ك ة فيتخلص و ا من اثنين من اعدائهم فذهبوا الى تبع وهو في طريقه قالوا لهل لك الى الجواهر والذهب والكنوز قال نعم من يترك الجواهر والذهب والكنوز قالوا في هذه ا ل ق ر ي ة بيت يعظمه قومها عن ا ل ك ع ب ة مملوء بالجواهر مدفون فيه الجواهر و ا ل ل ا ل والذهب وفعلا ا ل ك ع ب ة كانت بعض العرب تدفن فيها الكنوز تعظيما ل ل ك ع ب ة حتى ان كان فيها غزالين من ذهب فالرجل طمع فجهز نفسه حتى يهجم على م ك ة ويهدم ا ل ك ع ب ة ويخرج كنوزها وفعلا امر الجيش بالاستعداد الاحبار اليهود الاثنين كانوا قد ذهبوا معه حتى يعلمون قومه ا ل ي ه و د ي ة فحسوا ب ا ل ح ر ك ة جاؤوا ا ل ي ه ما ش أ ن ه قال لهم اريد احجم على هذه القريه اخذ الذهب اللي فيها قالوا والله ما اراد الهذليين الا هلاكك قال كيف قالوا ما علمنا بيتا لله على الارض الا هذا البيت هذا اعظم بيت ولو اردت هدنه الله يهلكك فتعجب قال ما ت أ م ر و ن ي قالوا عظمه وطف به قال انتم ليش ما تطوفون ولماذا لا تعظمونه قالوا نفعل لولا ان قومه م ل أ و ه بالاصنام ونحن ا علماء ما ينبغي لنا ذلك ففعلا تبع سمع كلامهم وذهب الى ا ل م ك ة وعظم ا ل ك ع ب ة واخذ يطوف بها ونام في م ك ة و ر أ ى رؤيا في المنام أ ن ه يغطي ك الكعبة س و ي ا ل ك ع ب ة بالثياب ما كانت ا ل ك ع ب ة تكسى كانت بناء بدون ك س و ة ف أ م ر فصنعت ك س و ة ل ل ك ع ب ة من صوف فغطيت بها ا ل ك ع ب ة ثم ر أ ى رؤيا في المنام أ ن ه يغطيها ب أ ف ض ل من ذلك ف أ م ر ب أ ن تغطى بالملائل و هي ثياب ر ق ي ق ة فاخره من ثياب اليمن فكانت اول ك س و ة ل ل ك ع ب ة اول من كسل ا ل ك ع ب ة تبان اسعد بن ابي كرب ثم في كل عام كانت العرب تكسو ا ل ك ع ب ة وكانوا يضعون ك س و ة فوق ك س و ة واستمر هذا الامر ك س و ة فوق ك س و ة الى قريش الى زمن عبد المطلب حين شعرت العرب ان هذه الملائل من ثقلها ستهدم ا ل ك ع ب ة ف أ م ر و ا بنزعها و أ خ ذ و ا يضعون ك س و ة في كل عام وهذا ق ص ة ا ل ك س و ة كيف دخلت ا ل ك س و ة على ا ل ك ع ب بعدما رجع تبان أ س ع د تبع إ ل ى اليمن دعا قومه ل ل ي ه و د ي ة ف أ ب و ه رفضوا وكانوا يعبدون من ضمن عبادتهم يقدسون النار فقالوا نتحاكم إ ل ى النار كان عندهم نار في بيت اذا اختصم اثنين يذهبون الى هذه النار و يفتحون الباب فتخرج النار مع اندفاعها تخرج فمن تصيبه النار اولا هو الظالم و الثاني هو الذي له الحق هكذا كانت عقيدتهم هكذا سول لهم الكهان و الدجالين المهم قالوا نتحاكم الى النار ف س أ ل الحبرين قالوا قال له ا ع ا ل فاخذ الحبرين ا ل ت و ر ا ة و أ خ ذ و ا يقراون وقفوا أ م ا م الباب ا ل ك ه ن ة اللي كانوا يتبعونهم أ ه ل اليمن وقفوا أ م ا م الباب فلما فتح, فتح الباب جاءت النار على ا ل ك ه ن ة ففروا هربوا فعاتبهم قوهم قالوا كيف تفرون هذا حكم ما يستفرون ارجعوا فرجعوا م ر ة ث ا ن ي ة و ب د أ ت ا ل ع م ل ي ة م ر ة أ خ ر ى ففتح الباب م ر ة ث ا ن ي ة فجاءت النار ج ه ة ا ل ك ه ن ة م ر ة اخرى فصمدوا فاكلتهم النار حرقتهم النار فتهودا ه ل اليمن دخلت ا ل ي ه و د ي ة في اليمن فكان هذا كما يروي المؤرخين نحن لا نعلم لكن ه ذ ا ا ل ق ص ة ا ل و ح ي د ة التي عندنا في كيف دخلت ا ل ي ه و د ي ة الى اليمن دارت الايام مات تبان اسعد حكم من بعده ابنه حسان حسان توسع في ملكه وزاد عظمته واغتر غرورا عظيما بنفسه فخرج جهز جيش عظيم وقال والله لاغزون لا العرب والعجم احكم الارض غرور لما الانسان يسيطر عليها ل غ ر و ر هكذا يظن انه يستطيع يفعل كل شيء من اعظم د و ل ة في العالم قالوا الفرس قال ا ب د أ بهم اول واحد اقضي عليه、كسر. فجهز جيشه وذهب ليغزو الفرس اعظم د و ل ة في الارض في ذلك الوقت في الطريق ا ل ج م ا ع ة الوجهاء الاعيان اللي معاه متضايقين بس خ ا ي ف ي ن من يستطيع يغزو الفرس من نحن حتى نهاجم الفرس لكن هذا مغرور ما حد قادر يوقفه و كان حذرا جدا ما يدخل عليه أ ح د حتى من الوجهاء و ا ل أ ع ي ا ن إ ل ا يفتش فما قدر ا ي س م و ن فيه شيء ما كان أ ح د يدخل عليه بدون تفتيش إ ل ا أ خ و ه عمرو ابن تبعث فقالوا نكلم عمرو فتجتمع م ج م و ع ة من الوجهاء و ا ل أ ع ي ا ن في مجلس عمرو ت ح د ث و ا قالوا تخلصنا من حسان ونعطيك الملك من بعده انت ت ح ك م فطمع ف ت آ م ر معهم على قتل اخيه الا واحد منهم رفض اسمه ذروعين قال ل يا عمرو ا ل ل ه ما في احد قتل اخاه الا اصابه الغم والحزن سيطر عليه ا ل ك آ ب ة لا تقتل اخاك لكنه طمع في الملك ف أ ص ر فهنا ذو رعين كتب كتاب وجاء إ ل ى ع م ر قال ل ضع هذا الكتاب أ م ا ن ه عندك استخرجه متى ما طلبته أ ن ا قال نعم فعلا ع م ر دخل على أ خ ي ه حسان وفي غ ف ل ة كان معه خنجر م ع مفتش فقتل أ خ ا ه كانوا يستطيعون ي ع ز ل و ه كان ي س ت ط ي ع و ا يفعلوا شيء ثاني لكنه م طمع في الملك حتى ما ي ن ا ف س ذات الرجل قتله ورجع وسيطرت عليه ا ل ك آ ب ة حتى ما استطاع أ ن ينام ف أ ر ه ق ارهاق شديد ومرض بسبب عدم النوم و ا ل أ ر ق اخذ يجيب ا ل أ ط ب ا ء يجيب المنجمين فكلهم أ ج م ع و ا قالوا هذا بسبب قتل أ خ ي ك ما في أ ح د يرتكب هذه ا ل ج ر ي م ة الا وتصيب ا ل ك آ ب ه وما الحل قالوا ليس لك حل الا ان تقتل كل من اشار عليك بقتل اخيك فقال افعل فكل اللي شاوروا اللي ت آ م ر و ا قتلهم كلهم حتى جاء يقتل ذرو عين فقال ذرو عين قبل ما تقتلني انا تركت عندك كتاب ا م ا ن ة اخرجه فاخرج ه قال افتحه واقراه ففتحه فاذا فيه, فيه بيتين شعر الا من يشتري سهرا بنومي سعيد من يبيت قرير عيني الا من يشتري سهرا بنومي من يعوض السهر بالنوم السعيد مو ه اللي عنده فلوس هذا ملك من اعظم الملوك لكن ما هو قادر ينام السعيد هو من يبيت قرير عيني مطمئن راض ي فاما حمير اهل اليمن غدرت وخانت ف م ا ع ذ ر ة الاله لذي رعين انا كنت قلت لك لا تقتل اخاك تذكر قال نعم صدقت فعفى عنه فكانت هذه الابيات سببا في ن ج ا ة ذي رعين لما مات ع م ر تنازع ابناء ربيعه بن نصر على الملك وتفرقت اليمن تمزقت اليمن و ب د أ الصراع والقتال بين اهل اليمن في هذه ا ل ف ت ر ة ب هذه الفوضى ا ل س ي ا س ي ة ا ل م ن ت ش ر ة جاء رجل اسمه ل خ ن ي ع ة ذي شناته ل خ ن ي ع ة هذا كان قطاع طرق حرامي مجرم وعند ع ص ا ب ة معه فاستطاع يزيد من اعضاء اصابته مع هذه الفوضى ا ل س ي ا س ي ة حتى جهز منهم جيش صغير ووثب على ا ل ع ا ص م ة وسيطر على قصر الملك وحكم اليمن هكذا في غ ف ل ة في ظل هذا الصراع السياسي استطاع ان يفعل هذه ا ل ف ع ل وكان فاجرا شديد الخبث شديد الظلم يكرهه كل الناس وفي ق ص ة ط و ي ل ة خلاصتها ان احد ابناء ت ب ا اسمه دونواس استطاع ان يتسلل الى ل خ ن ي ع ة فيقتله بالخنجر وسيطر دون واس م ر ة اخرى على اليمن ورجع الملك لابناء تبع مرة اخرى. في هذه ا ل ف ت ر ة لما حكم دون واس حدث حادث صغير جدا في نجان لكنه كان سببا في احداث ع ظ ي م ة حدثت في ا ل ج ز ي ر ة رجل نصراني راهب من من رهبان النصارى على التوحيد و النصارى فيهم موحدين إ ل ى اليوم من أ ق س ا م النصرانيه ناس يسمونهم موحدين يونيتيريون الى هذا اليوم موجودين فكان هذا الرجل نصراني موحد على دين المسيح عليه السلام على التوحيد كان خارجا من الشام يدعو إ ل ى الله عز و جل في أ ف ر ي ق ي ا فوثبت عليه ع ص ا ب ة فاسرته وباعوه لرجل من ن ج ر ا ن فاخذه الرجل معه الى ا ل ج ز ي ر ة هذا الراهب اسمه فيميون ففيميون صار عبدا عند هذا النجران وكان يخدم سيده لكنه كان يتعبد في اوقات فراغه وكان شديد ا ل ع ب ا د ة وكانت له كرامات فدخل عليه سيده في يوم من ا ل أ ي ا م فوجد عنده حواليه نور في الليل قال ما ش أ ن ك وما دينك فقام يشرح ل ل ن ص ر ا ن ي ة و دين ا ل ن ص ر ا ن ي ة فالرجل تردد و كانت نجران يعبدون ش ج ر ة عملوها اله فهنا في ميون س أ ل سيده قال ا ر أ ي ت إ ن اهلك الهي الهك تعبد الهي قال لا والله إ ل ى إ ل ه ك يغلب إ ل ه ي طبعا أ غ ل ب اعبد إ ل ه ك قال لا اذن واعد الناس ولتروا ماذا يفعل إ ل ه ي ب إ ل ه ك م فتواعد الناس و تجمعوا عند ا ل ش ج ر ة فجلس سيميون يتعبد و يدعو الله عز و ج ل زال وما يدعو الله ويدعو الله عز وجل عز الله حتى استجاب الله دعاءه ف أ ن ز ل ص ا ع ق ة على ا ل ش ج ر ة ف أ ح ر ق ت ه ا فراح إ ل ه نجران فدخلت النجران في ا ل ن ص ر ا ن ي ة ت ن ص ر وهذا سر دخول النجران في ا ل ن ص ر ا ن ي ة واحد من ن ج ر ا ن اسمه عبد الله بن ثامر و م ج م و ع ة من أ ص ح ا ب ه ومعاهم بعض الرهبان هاجروا من ن ج ر ا ن إ ل ى اليمن فسكنوا في اليمن يتعبدون بالسر يخافون اليهود الملك ذو نواس كان عنده س ح ر ة يستعملهم و أ ر ا د أ ن يعلم أ ح د الشباب على السحر حتى يكون ساحرا عظيما فانتقى أ ع ظ م السحره و كان يسكن على ب م ه جبل و انتقى شاب فطن ذكي جدا فاختار ليكون ساحرا يكون يتعلم السحر فكان يرسلك ل يوم إ ل ى الساحر في الجبل ليتعلم أ ح د الرهبان الذين ج ا ء و ا من نجران كان ساكن في الطريق على الجبل فكان هذا الشاب في طريقه هذا الغلام في طريقه إ ل ى الساحر يمر على الراهب فيسمع قراءته وتمته م ت و... فاعجب فكان يجلس إ ل ي ه يجلس إ ل ي ه يسمع ثم أ خ ذ يتعلم منه ويذهب إ ل ى الساحر يتعلم ومع ا ل أ ي ا م كره السحر وكره هذا الكفر ب د أ ما يروح عند الساحر فقط يذهب إ ل ى الراهب الساحر أرسل يخبر الملك ذو نواس ا بن تبان اسعد قال هذا منقطع فالملك س أ ل الغلام فرفض يخبره تتبع الملك الخبر عرف أ ن ه يذهب عند هذا الراهب ف أ خ ذ يحقق مع الراهب أ خ ذ يعذب الراهب حتى يترك دينه رفض الراهب ف ق ت ل ا ا ل ر ه ب ثم أ خ ذ يعالج امر الغلام هذا الذي يريد ان يصير ساحر انقلب عليه ح ا و ل يقنعه ما في ف ا ئ د ة عذبه ما في ف ا ئ د ة فامر بقتله فاخذوه في قارب اخذوه حرس الملك في قارب و ا ل د و ل يغرقوه في البحر في نص البحر هاجت الموج انقلب القارب غرق الجنود ونجى الغلام أ م ر ملك أ ن يؤخذ بالغلام فيرمى من فوق الجبل ف أ خ ذ ه الجنود والناس تنظر ص ع د و ا فوق الجبل لما أ ر ا د و ا يلقونه حدث زلزال فاهتز الجبل وسقط الجنود قتلوا كلهم ونجا الغلام كل ما جاء ي ق ت ل بطريقه ماهو قادر أ خ ي ر ا الغلام قال له يلا لن يلا تستطيع ق ت ل ه إ ل ا ب ط ر ي ق ة و ا ح د ة قال ل ه ما هي قال تجمع الناس وتعلقني على ش ج ر ة تصلبني على شجرة ثم ت أ خ ذ نبلي وسهمي وتقول بسم ا الله رب الغلام وتضربني فاذا ضربتني قتلتني فالملك فامر ل ل ك قطع ف أ م الناس اهل اليمن يجتمعون وصلب الغلام واخذ النبل والسهم ب ا ل غ ل ا م وضرب بسم ا الله رب الغلام ف أ ص ا ب الغلام فقتل ه الناس ا ل آ ن بداوا يتحدثون قالوا ما استطاع يقتله بكل جبروته بكل جنوده ما استطاع, يقتله. ما استطاع يقتله الا باذن رب الغلام فدخل ا ل ن ص ر ا ن ي ة من أ ه ل اليمن عشرين أ ل ف في ذلك اليوم انظر إ ل ى هذا الغلام الصالح الذي ضحى بنفسه ليدعو الناس ويهدي الناس استشهد من أ ج ل ا ل د ع و ة ف أ ي موقف عظيم ذلك الملك غضب غضب شديد ذو نواس غضب غضب شديد جدا كيف يدخلون ا ل ن ص ر ا ن ي ة هؤلاء ويعاندون أ م ر ه ف أ م ر بحفر ا ل أ خ د و د و ا ل أ خ د و د ح ف ر ة ك ب ي ر ة جدا و أ م ر بوضع الخشب فيها و أ م ر ب إ ش ع ا ل النار فيها قال ترجعون عن دينكم و إ ل ا ارميكم في النار فرفضوا أ ن يعودوا عن دينهم ف أ خ ذ يرميهم في النار في ق ص ة ع ظ ي م ة م ش ه و ر ة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ص ح ي ح ة في البخاري وغيره وذكرها الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إ ن و ا ح د ة من النساء اللي كنا يرمون يرمونهم في النار كان معها طفل رضيع طفل صغير رضيع فخافت كيف ترمي نفسها في النار وترمي ولدها في النار فترددت فنطق الطفل في المهد وهي من المعجزات التي ذكرها الله النبي ل ل ه ا صلى الله عليه وسلم هذا في البخاري هذا المشهد العظيم القاء النصارى في النار ذكره الله عز وجل في ا ل ق ر آ ن الكريم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود شاهد هم الذين كانوا يشهدون هذا المنظر والمشهود هذا المنظر ورمي ر م المؤمنين في النار قتل أ ص ح ا ب الاخدود كيف قتلوا النار ذات الوقود إ ذ هم عليها ت ن و ا س وجماعه إ ذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما ن ق م منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ما كان صراع على ملك ولا كان صراع على مال ما فعلوا ي شيء ما ف شيء إ ل ا أ ن دخلوا بالدين ما ع ن د و ه ولا صارعوه ولا طلبوا الحكم منه ولا شيء النقم الوحيد الكره الوحيد أ ن ه دخلوا في دين التوحيد وما نقوم منهم إ ل ا أ ن يؤمنوا بالله العزيز الحميد من هؤلاء العشرين أ ل ف نجا رجل واحد اسمه دوس ذو ثعلبان فتبعه جنود ذو نواس فما زالوا يطاردونه حتى دخل في أ ر ض رمليه ما استطاعوا يلحقوا فيها ففر نجا ى ن ج دوس ذو ثعلبان ف ب د أ يفكر ماذا يفعل وكيف ي ث أ ر لقوم هؤلاء الذين قتلوا فكر من الذي يستطيع أ ن ينصره فهداه عقله إ ل ى قيصر قيصر ن ص ر ا ن ي مثلهم و أ ع ظ م ملك بعد بعد ك س ر ة فظل يمشي يتنقل إ ل ى أ ن وصل إ ل ى قيصر وكلم قيصر أ ن ه تعال انصرنا مما فعل فينا ذو نواس وكيف قتل النصارى وقيصر كان في منتهى التدين فغضب غضب شديد لكن اليمن ب ع ي د ة فقال نحن بعيدين عنك لكن انا اقل لك ارسل معك ر س ا ل ة الى النجاشي ا ل ح ب ش قرب اليمن وهم على ا ل ن ص ر ا ن ي ة ايضا فينصرونك فقال افعل فارسل معه الرسل الى النجاشي ان انصر دوس ذو ثعلبان ى وصلت ا ل ر س ا ل ة الى النجاشي فغضب على ما فعله ذو نواس ب ق و م ه ا ل ن ص ا ر ى ف ج ه ز جيش ا ع ظ ي م ا من سبعين الف م ا ر أ ت ا ل ج ز ي ر ة جيش مثل هذا الجيش سبعين الف ي ر أ س ه م قائدهم رجل اسمه أ ر ي ا ض ومن بين ا ل ق ا د ة في الجيش رجل اسمه أ ب ر ا ه ي م وفعلا ت ج ه ز الجيش وان تقلب السفن عبر البحر ا ل أ ح م ر من ا ل ح ب ش ة إ ل ى اليمن و ب د أ القتال العظيم بين أ ه ل اليمن ب ق ي ا د ة ذو نواس ابن تبع وبين أ ر ي ا ض وجيشه وهزم ذو نواس لكنه ما استسلم ففر فتبعوه فدخل في البحر أ ب ى أ ن يقتلوه فتبعوه في البحر فدخل دخل حتى انتحر في البحر قال أ ق ت ل ن ف س ه ولا يقتل ذنبي وكان العرب فيهم مثل هذه ا ل ن خ و ة كيف يقتل على يد اعداءه وسيطر الاحباش على اليمن وهكذا دخل الاحباش الى اليمن ا ر ي ا ض حكم اليمن ن ي ا ب ة عن النجاشي الان والي النجاشي على اليمن و ب د أ يظلم الناس ظلم عظيم بمن فيهم اهل ا ل ح ب ش ة ب د أ يظلم حتى اهل ا ل ح ب ش ة حتى الجيش اللي معه تجبر فهنا أ ب ر ه ه ما صبر فاستطاع أ ن يجمع م ج م و ع ة من ق ا د ة الجيش ويشق الجيش و أ ع ل ن ث و ر ة على أ ر ي ا ط فخرج له أ ر ي ا ط بجيشه والتقى جيشي ا ل ح ب ش ة جيشا ل ح ب ش ة التقى أ و ل ما أ ر ا د ي ب د أ القتال أ ر س ل أ ب ر ه ه الى أ ر ي ا ط قال تعال نتحدث انزع سلاحك وانزع سلاحي ونتناقش فقال نعم فالتقيا بدون سلاح قال لا علامه نهلك ا ل ح ب ش ة إ ذ ا أ ن ا واياك تقاتلنا رح ن ق ت ل ا ل أ ح ب ا ش مع ا ل أ ح ب ا ش فيرجع أ ه ل اليمن و يسيطرون هذا ليس فيه مصلحه لنا قال له الحل عندك قال له انا واياك نتقاتل. أنا وياك نتقاتل اللي يغلب هو اللي يحكم قال وافقت فانتقل الان القتال بدل ما يكون بين جيشين صار بين رجلين وتقاتل الرجلان واستطاع ارياط ان يضرب ابرهه ضربه لكنه فر منها فقطعت انفه فشرم انفه فسمي ابرهه الاشرم وهذا سر ت س م ي ة الاشرم لكن ابرهه فورا استطاع ان يهجم م ر ة اخرى فقتل ارياط وسيطر ابرهه على حكم اليمن وصلت الاخبار الى النجاشي فغضب غضب شديد جدا كيف يتقاتل الاحباش و كيف ي ت ج ر أ ابرهه ان يقتل ا ر ي ا ض و اليه على اليمن فاقسم ان ياخذ جيشه ولا يرجع حتى يدوس برجليه اليمن و يجز شعر ابرهه يحلق شعره ع ل ا م ة الذل وصلت الاخبار الى ابرهه ابرهه خائف ما يستطيع على النجاشي فقام ابرهه وحلق شعره حلق شعر نفسه واخذ تراب من اليمن وارسل واحد رسول معه التراب ومعه الشعر قال يا نجاشي بررت قسمك هذا شعر ي ج ت زينلك ا اياه وهذا تراب اليمن دس عليه وما فعلت ما فعلت الا لما ظلمنا ارياط وانا تابع لك وانا خادمك وانا كذا وانا كذا فرضي النجاشي على امه القتال وكذا م دام هذا موالي له وتابع له انتهت ا ل م س أ ل ة فانتهت ا ل م س أ ل ة عند هذا الحال لكن ابرهه ما زال الامر خائف فيريد ان يظهر و ل ا ء ه ويريد ان يظهر م ك ا ن ة النجاشي فامر ببناء ك ن ي س ة ع ظ ي م ة جدا في اليمن سماها القليس فلما بنيت ا ل ك ن ي س ة ك ن ي س ة ع ظ ي م ة أ ر س ل إ ل ى النجاشه قد بنيت لك ك ن ي س ة ع ظ ي م ة و س أ م ر العرب جميعا أ ن يحجوا إ ل ي ه ا و أ ر س ل في ا ل قبائل العرب ي أ م ر ه م بالحج إ ل ى القليس وصلت ا ل ر س ا ل ة إ ل ى ق ب ي ل ة من العرب م ج م و ع ة من العرب يسمونهم أهل النسيء. اهل ل ن س ي ء أ النسيء ك ل م ة النسيء نسيء ا ل ت أ خ ي ر نسى الشيء ا خ ر ه والله سبحانه وتعالى يقول انما النسيء ز ي ا د ة في الكفر من هم هؤلاء اهل النسيء هؤلاء ناس كانوا يعظمون الكعبه اعظم تعظيم وكانت لهم م ك ا ن ة خ ا ص ة عند العرب بيدهم امر ا ل نسيء لما الله سبحانه وتعالى جعل العرب على دين ابراهيم و اندثر دين إ ب ر ا ه ي م باندثار العلماء ذهب العلماء فاندثر الدين بقيت آ ث ا ر منها الحج و منها السعي و منها الوقوف على عرفه هذه بقيت من الذي بقي من دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام تعظيم ا ل أ ش ه ر الحرم إ ن ع د ة الشهور عند الله اثنا عشر شهره منها أ ر ب ع ة حرم هذه ا ل أ ر ب ع ه هي رجب و ذو ا ل ق ع د ة و ذو ا ل ح ج ة و محرم أ ر ب ع ه اشهر في دين إ ب ر ا ه ي م عليه السلام في كتاب الله عز وجل منذ خلقت سماوات ا ل أ ر ض أ ن هذه ا ل أ ش ه ر حرم لا يجوز أ ن ي ب د أ فيها القتال حرام أ ن ي ب د أ فيها القتال ولذلك سميت حرم وكان أ ي قتال يحدث في ا ل أ ش ه ر الحرم يسمى حرب فجار فجروا فيه والفجار خ م س ة فجرت العرب خ م س ة مرات ف ي ا ل أ ش ر الحرم فجار الخامس ش ه د ه ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم لما هجمت م ك ة هوازن هجمت ا قريش ف ي ا ل أ ش ر الحرم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل يدافع عن قوم ه يجوز الدفاع لكن لا يجوز الهجوم فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الفجار دفاع ا عن قوم ه يقول كنت أ ن ب ل ل أ ع م ا م ي يوم الفجار في قتال هوازن كان صغيرا ً كان يناولهم النبال فالفجار هي المعارك التي تحدث في اشهر ل أ الحرم فكان العرب لا تتقاتل في هذه ا ل أ ش ه ر ا ل أ ر ب ع ه رجب و ح د ة لكن في ث ل ا ث ة ورا ء بعض ذو ا ل ق ع د ة وذو ا ل ح ج ة ومحرم وكان كثير من قبائل العرب تعيش على الغزو يغزون بعض ي أ خ ذ و ن أ غ ر ا ض بعض نساء بعض ي أ س ر و ن هكذا يعيشون فوضه ج د ي د ة جدا ً قتال مستمر بينهم فكان ثلاثه شهور ط و ي ل ة عليهم ما فيها قتال فماذا فعل العرب عينوا م ج م و ع ة سموهم اهل النسي ء قالوا هؤلاء من حقهم ان يؤخروا محرم الى ص ف ر يبدلون ص ف ر مع محرم فيصير ب ا ل ق ا ع د ة حرام و ذ ي الحجه حرام بعدين ما ي أ ت ي محرم ي أ ت ي ص ف ر اذا اهل النسيء قالوا ا ل س ن ة ص ف ر قبل محرم صار حلال وبعدين ي أ ت ي محرم يصير فيه حرام مره ث ا ن ي ة فالله سبحانه وتعالى يقول هم اصلا كفار وهذا النسيء زياده في الكفر يحلون ا لاشر الحروب بان يلعبوا بهذه ا ل ل ع ب ة فنرجع الى قصتنا واحد من اهل النسيء ممن يعظمون ا ل ك ع ب ة أ ع ظ م تعظيم وكانت لهم هذه ا ل م ك ا ن ة في العرب وصله وصلته ا ل أ و ا م ر أ ن هذا أ ب ر ه ا ي أ م ر بالحج إ ل ى قليس قال ليش هذا القليس اريدها تكون بديل ل ل ك ع ب ة كيف فراح تسلل ذهب إ ل ى اليمن وتسلل ودخل القليس وقضى حاجته فيها ولطخ جدرانها وسخها أ كلها وطرح انتشر الخطر ا ب ر ه شاف المنظر غضب غضب شديد جدا من فعل هذا قالوا واحد من اهل ا ل ن س ي ء ايش اهل ا ل ن س ي ء كذا قالوا هذا من يعظمون ا ل ك ع ب ة ما هي ا ل ك ع ب ة قالوا هذا البيت الذي يحج اليه العرب فعرف انهم لا يحجون الى القليس الا اذا هدم ا ل ك ع ب ة فامر باعداد جيش عظيم من اهل اليمن ليهدموا ا ل ك ع ب ة غادر اليمن متجه الى م ك ة وترك ابنه وراء ه يحكم اليمن واخذ معه ف ي ل عظيم اسمه محمود ليهدم به ا ل ك ع ب ة وتوجه ا ب ر ه مع جيشه نحو م ك ة في الطريق خرج له العرب يريدون ان يوقفوه العرب ما استسلم فاول من ب د أ ذلك رجل عظيم من عظماء العرب اسمه ذو نفر فذو نفر جهز جيش لكن ما كان جيش كبير وخرج ليقاتل أ ب ر ه ه فقاتله أ ب ر ه ا فهزم جيش ذو نفر و أ س ر ذو نفر و أ خ ذ ه أ ب ر ه ه م ع ه في الطريق في الطريق أ ي ض ا ق ب ي ل ة خثعم وصلها الخبر أ ن أ ب ر ه ا يريد أ ن يهدم ا ل ك ع ب ة فتجهزت ي ر أ س ه ا نفيل بن حبيب الخثعمي وحدث القتال مع أ ب ر ه ه فهزمت خثعم و أ س ر نفيل وصل أ ب ر ه ه إ ل ى الطائف فالطائف خافوا أ ه ل الثقيف قبيله الثقيف الذين كانوا يعيشون في الطائف خافوا خافوا أ ن يهدم الطائف ويدمر قومهم ويقتلهم فارسلوا إ ل ي ه قالوا إ ح ن ا ما عنا شغل فيك تريد تريث كهدم ا ل ك ع ب ة اهدم الكعبه وكي نثبت اننا لا نريد شرا معك نرسل معك واحد يدلك اين ا ل ك ع ب ة فتطوع واحد منهم اسمه ابو رغال ليدل ابرهه على مكان ا ل ك ع ب ة ما كان احد العرب كلهم رافضين يدلونه ف ا ب و ر رغال تطوع من بين العرب خيانه تطوع ان يدل ابرهه على ا ل ك ع ب ة فعلا ابو رغال دله على طريق ا ل ك ع ب ة لما اقتربوا من م ك ة مات ذو رغال ودفن هناك دفن ما بين م ك ة والطائف وجعل قبره عند العرب مرجما ترجمه العرب خ ي ا ن ة كيف يخون قومه وحتى الان في امثال العرب اذا ارادوا ان يقولوا فلان خائن يقولون ذو رغال هذا الخيان ة كيف خان قومه ويدل عدوه على هدم البيت الذي يعظمونه لكن وصل أ ب ر ه ه الى ا ل ك ع ب ة أ و وصل إ ل ى ا ش ر ا ف م ك ة لما وصل إ ل ى أ ط ر ا ف م ك ة كان أ ه ل م ك ة يرعون ا ل إ ب ل فجنود أ ب ر ه ه اخذوا ا ل إ ب ل ومن بين ما أ خ ذ و ا م ئ ت ي ن بعير لعبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وكان سيد م ك ة بلا منازع فهنا وصلت ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى أ ه ل م ك ة عبد المطلب أ ر س ل يريد أ ن يقابل أ ب ر ه ه ف أ ب ر ه ه رفض أن ي ق ان ب ل أحد م العرب كان رافض يقابل أ ح د من العرب فهنا ذهب عبد المطلب إ ل ى ذو نفر ا ل أ س ي ر قال لا ما في ح ي ل ة للدخول على هذا الملك قال لا والله أ ن ا أ س ي ر ما عندي شيء لكن أ ن ا أ ق و ل لك أ ن ي س سائس الفيل الذي يقود الفيل وكان سائس الفيل عندهم معظم م ك ا ن ة ك ب ي ر ة الذي يسوس الفيل هذا مقرب عند أ ب ر ه ه وحدثت بيني وبينه في الطريق صحبه ة وحنا ما شئ ي صارت بيني وبين انيس ص ح ب ة ف إ ن شئت كلمت لك انيس يتوسط لك الدخول على أ ب ر ه ه قال ف ع ل فذو نفر كلم انيس انيس توسط عند أ ب ر ه ه ف أ ب ر ه ه وافق أ ن يسمح لعبد المطلب أ ن يدخل عليه وكان عبد المطلب جميل جدا ذو وسامه وسيم وكان شكله مهيب كل من يراه ي ع ظ م ويهاب فلما استعذن على عبد المطلب عبد المطلب استعذن على أ ب ر ه ه اذن له فلما دخل عظمه أ ب ر ه ه من أ و ل ما شافه مكان تعظيمه هذا وكان أ ب ر ه ه يجلس على عرش مثل ا ل سرير كبير ف أ ر ا د أ ن يجلسه معه على العرش لكنه خاف أ ن تنتقد ا ل أ ح ب ا ش على هذه ا ل ف ع ل فنزل من عرشه وجلس مع عبد المطلب على الارض تعظيما لعبد المطلب ثم قال له ما عندك قال يا أ ب ر ه ه ان جنودك قد أ خ ذ و ا ا ل إ ب ل من الناس ومن بينهم مائتين بعير لي فجئت ي ع ن ي أ ن ش د ك أ ن تطلق لنا إ ب ل ن ا و ا ن ع ا م ن هنا ابرهه غضب قال والله لما ر أ ي ت ك عظمتك واكبرت ش أ ن ك حتى نزلت من العرش لك فلما تكلمت تكلمت بهذا الامر بدل ما تتكلمني وتتوسل لي اني اترك هذا البيت الذي تعبده انت ويعبده قومك تقول ل ل ا ب ل فقال عبد المطلب يا ابرهه أ ن ا رب ا ل إ ب ل أ ن ا سيد ا ل إ ب ل أ ن ا هذه الدنيا أ ن ا أ ح ك م ه ا أ م ا البيت فله رب يحميه أ ن ت و ش أ ن ك مع البيت هذا البيت إ ذ ا كان لله الله سيحميه وهنا أ ب ر ه تعجب من هذه ا ل ق و ل ة و أ م ر ب إ ط ل ا ق ا ل إ ب ل ثم قال لعبد المطلب نحن ما جئنا ل ن ؤ ذ ي ك ولا نؤذي قومك نحن ش أ ن هذا البيت نريد أ ن نهدي من البيت ف إ ذ ا أ ر د ت ا ل ن ج ا ة أ ن ت وقومك نحن لا نريد أ ن نؤذيكم أ خ ر ج و ا من م ك ة اتركونا نهدم البيت ثم ارجعوا إ ل ى م ك ة فهنا عبد المطلب ذهب إ ل ى م ك ة و أ م ر أ ه ل مكه ة ك ل م أ ن يخرجوا من م ك ة فخرج أ ه ل م ك ة وجلسوا على الجبال ا ل ق ر ي ب ة ينظرون ماذا سيحدث ل ل ك ع ب ة و أ خ ل ي ت م ك ة من الناس اليوم المشهود امر ابرهه ان يتحرك الفيل محمود نحو ا ل ك ع ب ة ليهدمها وفعلا بدا أ ل ف يتحرك ل ي نحو ا ل ك ع ب ة والناس تنظر في هذه ا ل ل ح ظ ة افلت نفيل, أفلت نفيل بن حبيب الخثعمي الاسير افلت من الاسر وانطلق نحو الفيل وتعلق ب أ ذ ن الفيل واخذ ينادي الفيل أ ب ر ك محمود ابرك محمود ف إ ن ه بيت الله العظيم فبرك الفيل جلس مكان جاءوا يحركون ما تحرك ب د أ و ا يضربون ويخزونه ما يتحرك فجاء أ ن ي س ودار الفيل دار وجهه فقام وجهه و ج ه ة اليمن مشى كل ج ه ة وجهه اليها يمشي وجهه ج ه ة ا ل ك ع ب ة يرفض والناس متعجبه ماذا يحدث بينما هم يعالجون أ م ر الفيل إ ذ ر أ و ا من بعيد في السماء سواد ي م ل أ السماء غمامه س و د ة ت م ل أ السماء فتعجبوا ما هذا فلما اقتربت ف إ ذ ا هي الطير ا ل أ ب ا ب ي ل يصفها العلماء في ا ل أ ح ا د ي ث أ ن ه ا طيور ص غ ي ر ة كالعصافير ما هي طيور ك ب ي ر ة طيور ص غ ي ر ة كالعصافير كل طير معه ث ل ا ث ح ج ا ر ة من طين من س ج ي ل ح ج ا ر ة ص غ ي ر ة يصفونها ك ح ب ة العدس أ و ح ب ة الفول شيء صغير كل عصفور ماسك ث ل ا ث ة ح ج ا ر ة كل رجل حجر وفي منقاره حجر فلما وصلت على جيش أ ب ر ه ه ب د أ ت ترمي ا ل ح ج ا ر ة كل ما أ ص ا ب ت واحد منهم سبحان الله ك أ ن مرض ينتشر في جسمه ويبدا لحمه يسقط, يسقط يذوب يتحلل و ب د أ جيش أ ب ر ه ه يموت هكذا أ ب ر ه ه لما شاف هذا المنظر فر هرب لكن ا ل ح ج ا ر ة أ ص ا ب ت ه فقتل كل من كان في جيش أ ب ر ه أ ل م تر ى كيف فعل ربك ب أ ص ح ا ب الفيل أ ل م يجعل كيدهم في تضليل و أ ر س ل عليهم طيرا أ ب ا ب ي ل ترميهم ب ح ج ا ر ة من سجيل فجعلهم كعصف م أ ك و ل ليس لهم ش أ ن وليس لهم ق ي م ة م ع ج ز ة من الله سبحانه وتعالى زاد تعظيم البيت في نفوس العرب يا الله الحرام بيت وكان العرب ما عندهم تقويم ما عندهم تاريخ كانوا يؤرخون ب ا ل أ ح د ا ث حرب الفجار ا ل أ و ل ى حرب الفجار ا ل ث ا ن ي ة هكذا يؤرخون فاخذوا يؤرخون بعام الفيل وكانوا يقولون ثلاث سنوات قبل عام الفيل سبع سنوات بعد عام الفيل هكذا كان تاريخهم ما كان عندهم تقويم في ذلك العام ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم